إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد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 في قولها لا سهل فيرتقى فائدة معلقة بباب الاعتقاد لكنني أرجع الكلام فيها لوقت آخر حتى يمكننا الله عز وجل من إتمام شرح الحديث على سبيل الاختصار لكنني أخف عند المرأة الأولى مع فائدة جليلة تتعلق بالعشوة بين الزوجين وتتعلق أيضا باعتقاد أهل السنة والجماعة فأقول هذه المرأة وقع في كلامها قدح ومدح وقع في كلامها قدح ومدح فأما القدح فحيث وصفت زوجها بوصف سيء فهو رجل لا خير فيه يتطلع إليه بوجه من الوجوه وهو كما استذكرنا من النص كبير السن فقير لا يرجع إلى أصل ولا شرف فإن السمن في الدواب كالغنى في بني آدم وهذا الرجل ليس سمينا أي ليس غنيا فلا يرجى الرجل لغناه أن كان كبيرا ولا يرجى لحسب ولا منصب ولا شيء فلا هو يرجى لذاته كأن يكون شابا شجاعا فالسا بطلا كما تتزوج البنت رجلا لعلمه وإن كان كبير الصن مثلا ولا هو رجل يطمع فيه لغيره كان يكون غنيا يغني المرأة وحتى لو كان شيخا كبيرا وهذا لا شك قدح شديد في زوجها والمدح إنما هو مدح المرأة نفسها بهذا الوصف فإن المرأة التي تقر مع رجل هذا وصفه لا شك أنها مرأة شديدة الصبر حيث بقيت مع رجل لا خير فيه بوجه من الوجوه والصبر من الأخلاق الحميدة التي لا يخيب من تمسك بها وهذا درس عظيم لكثير من الزوجات فإن هذه المرأة جاهلية لا ترجع إلى دين ومع ذلك فهي صبرت مع زوج كلحم الجمل الغف على رأس جبل وعر لا ينال إلا بمشقة دعيدة فما بالك لو كان الرجل مسلما أو كان الرجل ذا دين فإن الصبر عليه أحرى وأوجب وهذا الأمر أيها الإخوة نتناوله في ثلاث مباحث المبحث الأول أن نقول للنساء إن الله عز وجل خلق بني آدم ليبتليهم كما قال الله عز وجل خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فالله عز وجل خلق ابن آدم للابتلاء فمن رغم يعيش حياته بغير بلاء فهذا كما قالت العرب كمن يطبخ الحديد يلتمس أدمه والحديد لا يطبخ فهذا الرجل كما قال الشاعر عن الدنيا طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري فالذي يرجو أن يمر في حياته بلا شقاء وابتلاء فهذا يرجو المستحيل فكثير من النساء أو كلهن إذا رامت أن تتزوج فإنها ترسم لنفسها حياة لا وجود لها تريد رجلا شابا غنيا ذا علم وأدب وحسب ومنصب وتريد أما له رشيدة وأختا عاقلة وأخا صالحا وحياة سعيدة لا يكدرها شيء وهذا لا وجود له في الحياة الدنيا قط ولم يجري حتى مع الأنبياء والمرسلين فهي تبدأ حياتها برجاء مستحيل فحينئذ تعظم الصدمة في حياتها إذا لم تجد هذا الذي بنته من نسيج خيالها لكن لو بدأت حياتها متوقعة للبلاء لهان الخطب عليها فنقول الله عز وجل لا بد أن يبتلي عباده بالخير والشر كما قال تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقدم الله عز وجل الشر في الآية على الخير لنكتة بليغة لا يتسع المقام لذكرها وقدم الخير في حليث جبريل عليه السلام لما جعل من أصول الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره فعلمنا من ذلك أن الله عز وجل له على العبد عبوديتان عبودية في الرخاء وفي الخير وعبودية في الشر والبلاء وإنما العبد يظهر معدنه في البلاء أما الخير فلا يظهر أحد وقد ضربنا لذلك مثلا فقلنا لو أن رجلا تزوج امرأة جميلة ذا وجه جميل وشعر فاحم ثم ظل يغازل امرأته ويسمعها ما تحب من كلام الغزل في وجهها وشعرها ونحو هذا فهل هذا الرجل محبا هل هذا الرجل صالحا العاقل لا يتورط بالجواد القذاء فإذا ابتليت هذه المرأة ببلاء في وجهها كاحتراق الوجه مثلا أو جدري يظهر فيه أو تمرق شعرها مثلا فسقطت وصارت المرأة صلعاء فبدأ الرجل يقول لمرأته غيبي عني وجهك ونحو هذا من الكلمات القاسيات حينئذ ينكشف معدن الرجل ويبين أنه على خلق سيء ما الذي أظهر هذا الرجل البلاء الشر الذي أصاب المرأة وهو من قدر الله عز وجل فالله إذا اذتلاك بامرأة جميلة حسنة الخلق لا يظهر معدنك إلا إذا افتليت بضب ذلك لأنك ستشكر ومن الذي لا يشكر الجمال فحينئذ يظهر إيمانك إذا ابتليت بضد ذلك فالصبر من أخلاق المرسلين وكم أوصى الله نبيه بالصبر مرارا حتى قال الإمام أحمد رحمة الله عليه ذكر الله الصبر في القرآن في تسعين موضعا وكذلك المرأة لو بتليت برجل سيئ أو بحماة سيئة يظهر دينها فإن العبد الذي لا يظهر عبودية الصبر فهذا ليس بجيد فلتعلم المرأة أن البلاء ملازم لها وبلاؤها في المحيط بها لنكتة وهي أن الله عز وجل جعل خارج البيت للرجال جعل للرجال الغز والتعليم والعلم ونشر الإسلام ومقابلة المبتدعة ونحو هذا من الأعمال الشاقة التي ابتل الله فيها بني آدم كما في حريف سبرة بن الفاكه في مسند الإمام أحمد إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها فأتاه من طريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وأباء أبيك قال فعصاه فأسلم فأتاه من طريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول قال فعصاه فهاجر فأتاه من طريق الجهاد فقال أتجاهد وإنما هو جهد المال والنفس فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال قال فعصاه فجاهد فالرجال غالب ابتلائهم يكون خارج البيت وغالب ابتلاء النساء داخل البيت فالمرأة لتكن عالمة أنها لن تخرج من الدنيا بغير ابتلاء ولتعلم أيضا أن بلاءها في بيتها إما من جهة الزوج أو من جهة أمه أو من جهة أبيه أو من جهة أخيه وأخيه ونحو هذا فهذه عبودية إما أن تقوم بها وإما هلكت لأن هذا أصل بلاء النساء ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تدخل النار بسوء عشرتها لزوجها لأن بلاء النساء كله فيما يتعلق بالرجال وبالأحماء ونحو هذا فهذا باب ليكن النساء منه على ذكر يعني مهم حتى تعلم المرأة كيف تسير بلاؤها الذي لا تنفك عنه في بيتها فإذا جعلت المرأة تتصخط من زوجها ومن أخته وأمه فهذه فارة من البلاء وإذا طلقت المرأة فتزوجت رجل آخر انتقلت من بلاء إلى بلاء فبلاؤها في بيتها في الغالب فلا تنفك عنه أبدا وإنما عليها أن تستصحب العبودية التي فرضها الله عز وجل عليها وهي عبودية الصبر التي لا بد للنساء البل وللرجال أيضا منها ولذا عظم الله عز وجل على النساء الابتلاء بتشريعه تعدد الزوجات وأغلب النساء تفر الواحدة منهن بهذا البلاء وإنما المراد وقوعه ليظهر الامتحان ويظهر به معادن الناس هو شاق على النفس ولذلك شرعه الله عز وجل ليظهر له وهو أعلم ولعباده المؤمنين من من النساء يعبده عبودية الصبر وعبودية البلاء فإن العبد لا يحل له بوجه من الوجوه أن يتوقف عن أوامر سيده فجل النساء اللواتي لا يعلمنا هذا فانظرنا إلى هذا الباب نظر هوى فهي لا تحب ولا تعلم أنها لما كانت لا تحب ابتليت فهذه عبودية الشر تؤمن بالقدر خيره وشر عبودية البلاء ابتلاها بما تحب فلا بد ان يبتليها بما تكره فاذا فرت انتفضت نعمه ربها وربما كفرت وخرجت من دينها وقد صرح جماعه من اهل العلم ان من قال ان تعدد الزوجات ظلم فهو كافر مرتد فلانها تقره شرع فهي تفر ولا تدري أنها كما قال الشاعر تفر من الهجير وتتقيه فهل من جهنم قد فررت إنما فرت من شقاء الدنيا إلى شقاء الآخرة فرفضت حكم ربها وأبت من قيادة لشرعه ودينه فهذا أمر خطير أيها الإخوة لا ينفك أحد عن هذا الباب وكلما عظم دين المرأة كلما عظم بناءها والله عز وجل لم يجعل الدنيا دار خير بل جعلها دار امتحان وابتلاء فكل صفو مشوب بالكدر وكل خير مشوب بالشر ولتعتبر المرأة بحال أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فأما عائشة رضي الله عنها فكانت أحب نسائه إليه ولم تكن كذلك حفصة رضي الله عنها فلما تزوجت حفصة النبي عليه الصلاة والسلام هذا غاية الفخر والشرف لها كان بلؤها من أعظم البلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يحبها فلك أن تتخيل صبر امرأة لا يحبها النبي إنه من أعظم البلاءات أن محمدا عليه الصلاة والسلام لا يحبها وحسبك بهذا بلاء عظيما حتى كان هذا من شهرته يعلمه عمر وكان يقول لها كما في صحيح مسلم الله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك بل وصح أن نبينا عليه الصلاة والسلام طلقها كما في صنم أبي داود ومسلم الإمام أحمد وغيرهما من الكتب ودخل عليها أخوالها واثمان بن مضعون وقدامة فوجداها تبكي فقالت والله ما طلقني عن شبع ثم إن الله عز وجل رفق بها وبأبيها وأمر محمدا عليه الصلاة والسلام أن يراجعها فجاءه جبريل فقال إن ربك يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي امرأتك في الجنة فهذا بلاء عظيم جليل فضلاً عن ابتلائها بعائشة فلو كانت المرأة لزوج لا يحبها لكن ليس لها أخت تشاركها فيه ربما هان الخط لكن ما حال مرأة لا يحبها زوجها وهو متزوج بأخرى يحبها حبا جمّا فإذا نظرت المرأة إلى بلاء حفصة هام عندها كل بلاء تلقاه من زوجها حتى لو علمت أن زوجها لا يحبها فأي بلاء في جانب بلاء حفصة التي علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبها لكن ما هو الفرق فرق بين النساء فهذه ابنة عمر وهذه ابنة فلان أو فلان ولا تظنن أن عائشة رضي الله عنها من البلاء نجت ولا من الشر ابتعدت لأن نبينا كان يحبها بل كان بلاؤها من نوع عجيب فجعل الله عز وجل بلاءها من نوع قل أن يوجد وهو أنها كانت تغار من خديجة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر ذكر خديجة جدا أمام عائشة رضي الله عنها وجاء في الحديث ما سنتعرض له إن شاء الله تبارك وتعالى حتى قالت مرة للنبي من فرط الغيرة ما تذكر عجوز حمراء الشبقين أبدلك الله خير منها فانظر كيف ذكرت خديجة رضي الله عنها من فرط غيرتها ثم ابتليت أعظم البلاءات في عرضها لأنها حازت من الخير أعلاه كانت هي أحب نساء النبي إليه فلا يمكن أن تمر دنياها هكذا بقدر الخير كان الشر وبقدر ابتلاء الله لها بالخير ابتلاها بالشر أنعم الله عليها إذ جعلها ابنة الصديقي وزوجة محمد عليه الصلاة والسلام بل النساء إليه فلا بد أن يكون بلاءها من هذا النوع العظيم فرميت في عرضها وكان هذا جزءا من البلاء ليس بلاء عائشة رضي الله عنها أنها رميت بالإفك فهذا ليس بشيء إنما بلاء عائشة رضي الله عنها أن أحب الناس إليها لم يبرئها فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زمن بعيد مما يقوله الناس فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال أما بعد يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه فانظر لم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام إنها بليئة ولم يقل هي زوجي وأنا أعلم الناس بها ولم يقل هي ابنة الصديق بل إن بعض الروايات جاء فيها تقديم الذنب على البراء فبدأ بقوله قد بلغني عنك ما بلغني فإن كنت الممت بذنب فاستغفر الله فكان هذا من أعظم البلاءات علي حتى قالت فقال دمعي حتى ما أحص منه قطرة ثم قلت لأبي أجب عني رسول الله أي دافع وقل هي بريئة فقال والله يا بني ما أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لأمها أجيبي عني رسول الله فقالت والله يا بني لا أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن والله لقد عرفت أنكم سمعتم به وأشربته قلوبكم حتى صدقتموه ولئن قلت لكم ما فعلت وفي بعض الروايات لو قلت لكم إنني بريئة والله يعلم أنني بريئة لا تصدقوني ولو قلت لكم فعلت والله يعلم أني ما فعلت لا تصدقوني وما مثلي ومثلكم إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فانظر إلى بلائها رضي الله عنها كان بلاءا جليلا لماذا؟ لأن أحب الناس إليها ما فعل الذي كانت ترجو وبهذا لما أنزل الله عز وجل عذرها وبراءتها في نفس المجلس ونزل الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام وصر وجهه وقال يا عائشة أبشري فإن الله أنزل براءتك فقال لها أبوها أي بنية قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحمديه قالت والله لا أحمده ولا أحمدكما ولا أحمد إلا الله فانظر إلى هذا البلاء الذي مرت به عائشة رضي الله عنه لتعلم المرأة أنها لا تنفك عن البلاء بحال وأنها عليها أن تصبر صبرا جميلا فلا ينفك العبد عن بلاء لا يصلح معه إلا الصبر وقد قال شيخ الإسلام بن القيم رحمة الله عليه الصبر جواد لا يكبو يقال كبل الجواد إذا تعثر وسقط براكبه وصارم لا ينبو الصارم هو السيف فقد يضلب المرء بالسيف مرة فلا يقطع فهو يقول الصبر جواد لا يعثر بك وسيف لا يكل عن القطع وحصن لا ينهدم وجيش لا ينهزم لأن الصابر في معية الله عز وجل كما قال الله عز وجل واصبروا إن الله مع الصابرين وهذه المعية سرعان ما تفقدها المرأة فإن الله عز وجل لما نجى نبيه لم يذكر إلا هذه المعية ثان يثمين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه فأنزل الله سكينته عليه فالمرأة لو صبر لكان الله معها لكنها لا تصبر والصبر كما قال الشاعر الصبر مثل اسمه مر لكن اخره احلى من العسل فكم من امرأة لا تصبر على ام زوجها فتذكر هذا لزوجها فيتشاجران وربما ضربها فلم يكن الجزع خيرا لها بل لو صبرت لكان خيرا لها الله عز وجل يقول إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالجزوع خاسر ولا محال. فالصبر مطية لا تكبر حتى قال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر خير عيشنا بالصبر وقد أشار إلى نحو هذا نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه البخاري وغيره أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال يعمد أحدكم فيجلد مرأته جلد العبد ولعله يضاجعها من آخر يومه يعمد أحدكم فيجلد مرآته جلب العد ما معنى فلعله يضاجعها كأنه يشير إلى الصف فلو بقيت المرأة وصبرت على هذا الجلب ربما استدام عيشها فضاجعها الرجل من آخر النهار يعني اعتزر لمرأته واسترضاه لكن لو جمعت المرأة حاجياتها وخرجت إلى بيت أبيها وطلبت الطلاق والفراد لو طلقت لانتقلت إلى شر قاله النبي عليه الصلاة والسلام كسر المرأة طلاقها تنكسر ولا تدري المرأة إذا تزوجت كيف ترزق وكما قال الأول وسيأتي في حديث أم زرع أيضا فقول المرأة واستبدلت وكل بدل أعور والشاعر يقول استصف خلك واستخلصه أحسن من تبديل خل وكيف الأمن بالبدل وإذا رجعت ترجع وقد انكثرت نفسها فإذا تركها الرجل وهجرها عادت بشروط فلو صبرت لكان خيرا لها فالله عز وجل وهو أصدق القائلين أقسم على هذا فقال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين لو صبرت المرأة على سوء خلق زوجها أقسم الله أنه خير لها لكن المرأة لا ترى هذا وسرعان ما تفارق البيت وسرعان ما يكون معها أبوها وأخوها والناس قلما يحض الرجل ابنته على زوجها وجدنا خير عيشنا بالصبر والله عز وجل يقول إنه من يتق ويصبر فجعل مع الصبر التقوى وقال تعالى وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ الله بما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ فلو كانت المرأة تشكو من أذى أم زوجها فالله محيط بأعمال الأم فستكون عاقبة الصبر خير لو صبرت المرأة واتقت بهذين الشرطين ومن تقوى الله عز وجل ومن الصبر ألا تذكر لزوجها هذا وأن لا تتجسس بأن بعض النساء يقولنا أتسمع ماذا تقول حماد فتفتح النافذة لتقول وتتسمع فإذا اتقت المرأة ربها ولم تنقل لزوجها هذا وصبرت عليه حتى ولو كانت تسب أو تتهم بالسرقة أو تهان أبلغ الإهانات لأن هذا كلام الله عز وجل إن تصبروا على الإهانة والسب وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا لكن المرأة تجزع ولا تصرع وصرعان ما تقع المشاكل بينها وبين زوجها بسبب أمه وأخيه وأخته فتطلب الطلاق والفراق وربما تلقى جزعا وهي لا تدري أن هذا السبيل شر أن هذا السبيل شر وها هي المرأة الجاهلية زوجها كنحم الجمل الغفل وهي عليه صبور فما بالك بالمسلمات فالصبر لا شيء فوقه وكان أهل العلم يقولون الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر وكما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وهذا هو الأمر الثاني أن الذي يعين المرأة على الصبر أمران الأمر الأول احتساب الأجر عند الله عز وجل فإن ابتلاء المرأة بزوجها أو بأحمائها أو بغير ذلك مما يدخر لها الله العقبى في الآخرة وربما دخلت المرأة الجنة بسبب ابتلائها مع زوجه أو مع أمه أو أخته فلتعلم المرأة أن الأجرة الآخرة عظيم يكفر الله عز وجل به الخطايا وهذا داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حذن ولا غم ولا أذى فإذا سبت أم الرجل امرأته او اهانتها او هو ضرب امرأته فاهتمت وحزنت وعصابها الغم كل هذا يكفر الله به من الخطايا حتى تلقى المرأة ربها ولا ذنب له فهذا امر جليل لكن ضعف اليقين يوقع في الجزع ليس عند المرأة يقين بموعود الله عز وجل ولو كان عندها يقين لصبرت كما ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن مرأة مكية قطع أصبعها فضحكت وقالت حلاوة وأجرها أنستني مرارة فقدها فلو ذكرت المرأة حلاوة الأجر لتحملت مرارة الإهامة كم من امرأة يضربها زوجها ثم يخرج فلو ذكرت في هذا الوقت عاقبة الصبر وأن معية الله معها لبقية لكنه إذا خرجت أدركها ضعف اليقين في موعود الله عز وجل وأتاها الجزع من كل مكان فتركت البيت وخرجت فان صرفت إلى أبويها فضاع كل شيء منه بيقين في موعود الله عز وجل والثاني حسن العاقبة في الدنيا كما أشار النبي في الحديث السابق فلو ضرب الرجل المرأة وصبرت فراجع نفسه وربما اعتذر لمرأته ثم كان منه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الليلة فإذا ضربها وصبرت ثم انحل الإشكال في نفس اليوم علمت أنها قبل ذلك ضربها فخرجت طلقت ثم عادت فتعلم أن الأولى أو الثانية أحسن عاقبة وأفر ولهذا شرع الله عز وجل حكما تميز به الإسلام وقل من يعمل به أن الرجل إذا طلق المرأة بكلام صريح واضح وهذا لا يكون إلا عند الغضب وربما شاجر المرأة وضربها ثم قال بكلام بين أنت طالق أنه لا يحل لها الخروج من بيته ولو قال لها خروجي وأمسك بملابسها وألقاها لا يحل لها الخروج لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن لماذا أمر الله هذا لعاقبة الصبر لأنها إذا صبرت على الطلاق وبقيت أشهر العدة في بيته دائما تعود الحياة الزوجية ويراجع الرجل مرأته لكنها إذا لم تصبر وخرجت طال الأمر وكثر دخول الرجال والنساء وصارت قصة في البلاد فالصبر أيها أحمد الناس أحمد للناس عاقبة في الدنيا والآفرة لكن الصبر كما قال أهل العلم حجس النفس عن التسخط للمقدور وحجس اللسان عن الشكوى والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب فالصبور لا تشكو زوجها الصبر لا شكوى فيه اما المرأة اذا ضربها زوجها ثم جاءت صاحبتها فذكرت ذلك لها او جاءت امها فذكرت ذلك لها هذه ليست صبور فان الصبر لا شكوى باللسان فيه هذا هو الصبر أما التي تسكت ثم تذكر زوجها بسوء عند الناس هذه ليست صبور هذه فجور الصبر ألا تذكر المرأة باللسان عن زوجها شيئا هذا هو الصبر أما إذا تكلمت فليست صبورة وهذا كلاما مهم خربت بسببه أغلب البيوت وإنما أقول ما أقول كما قلت لا أقصد رجلا معينا ولا امرأة معينة ولا قصة معروف ولكن أقصد تربية نفسي وأنا بالتربية أحق وأولى وتربيتكم وتربية النساء والرجال حتى نخرج من كيه المشكلات الزوجية حتى نتمكن كرجال من مواجهة ما يفعله أعداؤنا بنا في بلادنا لأن الزوجة سكن والسكن من اسمه يسكن فيه القلب والبدن فلا يليق أن يدخل الرجل البيت لا يسكن جوارحه وقلبه ولكن يهيج قلبه هذا لا يليق فالصبر أيها الإخوة قامت به المرأة الجاهلية فلم تخسر شيئا ما زالت بين صديقاتها متزوجة وهذا الاسم شرف شرف جليل أن تقول المرأة زوجي وفل المطلقات والأرامل لتعلم قيمة هذا لكن لا يشعر المرء بشيء إلا إذا فقده وثالثا أيها الإخوة إن أمر الرجل والمرأة في البيت كأمر ولي الأمر في الدولة فهم أمران متلازمان متشابهان جدا فمسألة الخروج على الحاكم كمسألة نشوث المرأة يأتي الخلل من وجوه الوجه الأول الأول أن يتصور بعض من لا عقل له إذ حرم الشرع الخروج على الحاكم الظالم الفاسق أن الشرع يكر الظلم ويرضاه ولهذا يقولون يعني أنت مسرور بالظلم ده أنت تدافع عن الرئيس السابق كان عجبك يعني مباراة هكذا يقول السفهاء الشرع لا يقر ظلما لكنه يدفع ما هو شر منه فالحاكم أيها الإخوة له طاعة في أعناق نج وصفه حاكم كالزوج له طاعة في عنق المرأ لمجرد أنه زوج كالأب يطاع لا لأنه صالح ولكن لأنه أب والزوج يطاع لأنه زوج والحاكم يطاع لأنه حاكم إلا في معصية الله مع الجميع أما الصلاح وعدمه فهذا لا يؤثر في الأحكام الشرعية فهؤلاء لا يتصورون الشر الشر لا يقر ظلم الحاكم ولكن يعلم أن الخروج عليه يزيد الشر فيدفع أعلى الشر باحتمال أبناه كما يقول للمرأة إذا ضربها الرجل لا تخرج من البيت لا يقر الشرع ضرب المرأة ولا يقر النبي جد المرأة في الحديث السابق ولكن الخروج من عاقبة الضرب تأتي بنتائج أشر للمرأة من الصبر على هذا المر الذي تلقاه فلو خرج الناس على حاكمهم لكان من الفساد أضعاف أضعاف ما يتحملونه وها أنت ترى الآن ماذا وقع اليوم الاثنين الثامن عشر من شهر رمضان رفع أول أذان شيعي في مصر أذان رسم شيعي في مصر يقولون نشهد أن علي ولي الله في نصر السنية إن سيئات النظام السابق كله لا تقوم مقابلها هذه الخطيئة أن ينفع الإلحاد في ديالنا وأن يصبغ بصبغة رسمية في مصر هذا هو الذي نبه عليه الشرع لكن الصفهاء لا يعلمون الصفهاء لا يعلمون ولو كانوا ينسبون أنفسهم إلى نوع من العلم فلو كانوا يفقهون لعلموا مقصد الشارع من كف أيدي الرعية والسنده لأن الشر لا يزال بالشر هذا أن رجلا شتاما ضرابا ردت عليه مرأته ما يكون مزيد من الضرب والسب وانظروا إلى عمر رضي الله عنه لما راجعته المرأة قام فضربها فلو أطلق الشرع للناس ألسنتهم فتكلموا عن الولاد وأيديهم فخرجوا عليهم لكانت دم يسين كالنفر ولا يستقر للناس أمر دين ولا دنيا فحيث قلم الشر أصفارنا لا إقرارا بالظلم ولا رضا به ولا تكريما للحاكم لأننا نقول الصبر على الحاكم الظالم الفاسق فقد وصفناه بوصفين خطيرين والله توعد الحاكم بالعقوبة في الآخرة فخاطب الحاكم بخطاب والرعية بغيره كما خاطب الرجل بخطاب وجعل رعايته للمرأة واجبا عنده حتى كان النبي يقول اتقوا الله في النساء وخاطب المرأة بخطاب آخر فالرجل يحاسب على حسن المعاشرة ولا يحل للمرأة الخروج عن حكم لأن في عواقل الخروج ما هو أعظم من الصبر عليه وكذا الرعية فإذا أخرجت المرأة سر زوجها ونشرت معايبه وفضحته بين الناس كما لو تكلم الناس بقضايح الحاكم لا يدنون إلا الشر المرأة حين تذهب إلى بيت أبيها وتكون مشاجرة بينها وبين زوجها فيسب أباه لغلبة الغضب ويسب أخاه فتذهب لتجعل الأسرة في جانبها تذكر هذا وتقول لأخيها وعاب فيك لماذا ليكونوا صفا لها ثم تجري الأمور فإذا بالصلح يقع والمرأة ترجع إلى زوجها ويبقى الشر بين أبيها وزوجها وأخيها ويبقى الذي في الصدور في الصدور فماذا استفادت المرأة لم تستفد شيئا فالرعية ضبطها الشرع والأسرة رعية صغيرة بالنسبة للرجل فهذا أمر لا بد من فهم الحاكم يطاع لأنه حاكم فضله الله علينا بالحب كما فضل الله الرجل على المرأة لأنه زوج الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض فالمرأة لا يمكن أن تزيل ولا تستقيموا حياة الرعية إلا بأمرين أن يعصوا حاكمهم في معصية الله وأن يطيعوه طاعة مطلقا في غير ذلك بالاعتراف ولو أخذ أموالهم وجلد ظهورهم وكذا الأسرة لا تستقيم إلا بهذا إذا أمر الرجل امرأته بمعصية الله أبدا فإن أمرها بأي أمر أطاع مهما كان حتى ولو كان يضربه ويصبه ويفعل الأفاعيل فضله الله لأنه زوج هذا دين الله عز وجل نقوله لا ميزة للرجال ولكن أنه دين رجب به المرأة أو لم ترضى هذا هو الإسلام هذا هو الإسلام أيها الأخوة فإذا خرجت المرأة عن هذا وبدأت ترد على الرجل يعني مثلا لا يجوز لرجل أن يعترض على ولي الأمر ولا يزيع مقابحه بل ويطيعه الطاعة المطلقة غير معصيه والمرأة كذلك المرأة لا تفعل هذا إذا سبه الرجل عصب فلا تقوم بعد أجل طعام ولا شرابه وتهجره في الفراش وترد عليه ربا سيئا وربما لا تكلمه فماذا فعلت هذا نوع من الخروج على هو ذوت فإذا سبأوا مرض أخطأ والله حسيبه ويحاسبه وقد يدخل النار بهذا لكن المرأة لا علاقة لها بفعله الله كلفها أن تطيعه طاعة مطلقة في غير معصيره ما لها علاقة بفسقه وفجوره هي لا تطيعه فقط في نعصية الله لكن النساء لا يتعلن هذا المرأة إذا أغضبها زوجها ربما ترد عليه كأنها سيدته لا امرأته وهو إنما هو سيد لها كما قال الله عز وجل وألفيا سيدها لدى الباب سيدها فك تكلمه بصوت مرتفع وتشين بيابها وربما تتركه وتنصرف كل هذا لون من الوان الخروج لا يجوز وإنما يجب عليها الطاعة المطلقة وهذا لو ابتلاء من الله لها لكن المرأة لا تفعل هذا تتصرف المرأة بما تحب وتهب وكذلك تفعل الرعية ذلك وذلك أيها الإخوة لو ترك الشرع هذا الباب وأجاث للرجال الخروج على ولي الأمر إذا ظلم لخرج الناس على محمد عليه الصلاة والسلام اتهم بالظلم في حياته كما في حديث الزبير بن العوام قال له الرجل أن كان ابن عمتك وقال له ظلخ ويصرتي اعدل يا محمد فإنك لم تعدل وكفت وأرسل النساء إليه فاطمة يقولن له إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحاف يسألنك العدل يقولن هذا لسيد العادلين محمد عليه الصلاة والصلاة وعمر قال له ما تعطينا الفضل ولا تحكم فينا بالعدل فلو انفتح باب الظلم والعدل كل انسان يفسر الظلم بما يحل له وحتى في باب العشرة الزوجين لو, يعني لو كان الرجل سيء العشرة بالمرضة أن تعترض وأن تفعل ولا تصبر لخرج كل النساء على كل الرجال ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قال ما غرت على أحد من نساء النبي عليه الصلاة والسلام ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان يكثر ذكرها قالت ربما ذبح الشاكة وقطعها أعضاء ثم يبعث بها في صدائق خديجة فربما قلت له وهذا لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فقال إنها كانت وكانت وكان لي منها ولا لو تمز هذا الحديث ونزلته على عقول النساء لكان سيدنا سيئ العشر وحاشاه صلى الله عليه وسلم لأن المرأة ستقول لك يعني هذه زوجتها ما معنى أنه يكثر الذكرى خديجة أمامها ما هذا يعني كلام خطأ لما يعني هان يقيدها خيرا أن أي مرأة في الدنيا الآن زوجها دائما يذكر مرأته الأولى أمامها دائما يذكر خديجة خديجة خديجة خديجة ستقول المرأة لا هذا ليس محصن عشق بل لو عرضت القصة عليك لقلت هذا قلت ياخد امرأة ماتت والله يرحمها اللي هي تفسل عليك حياتك ما خلاص مش دائما خديجة خديجة أحيانا صلح خليك عاقل لكن نبينا لم يكن يفعل هذا كان يكثر ذكر خديجة أمام عشق حتى لم تكن تغار من نسائه الأحياء وغارت من خديجة ممكن المرض فسر دائما سؤال عشق بل ويأتي يقسمها كلها في صبائخ خديجة تخيل قلب المرأة المحبة الغيور أمام هذا التصرف وانظر إلى كلام النبي لما غارف له وقالت ليس في الدنيا مرأة إلا خديجة لم ينفع عن عائشة عناء الغير لم يقلوا أنت أيضا حبيبته بل دافع عن خديجة وقالت إنها كانت أن يذكر من فضلها الذي ليس لعائشة وكانت وكان لي منها ولا وعائشة كانت عقيما ألا تقول هذا جرح أنت تجرحني أهنتني لو كانت امرأة من النساء اليوم ألا تترك البيت وتخرج وتقول جرح كرامتي يعني عاشئا أنا لا ألت انظر إلى كلام النبي فلو قد الحسن العشرة رسول عشرة أي امرأة تفسه كما تحب فتظهر أحسن ناس عشرة بغير المظهر فلابد أن ينضبط الباب أيها الإخوة الرجل عليه ما حمه من حسن العشرة فإن فعل جوزي في الدنيا والآخرة وإن لم يفعل عوقب في الدنيا والآخرة وعلى المرأة الصفر على مرارة العيش مع الزوج فهذا أحسن لها عاقبة في الدنيا والآخرة ولول آخر أيها الإخوة مشترك فإن الله لا يصلط العباد على العباد إلا لمعاصيه كما قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسهون يتصور بعض الناس أن مباركا حكم مصر وهو فاسق ونحن صالحون فهذا اتهام لرب العالمين وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا أخذ من جنسك من يحكمك وكان السلف يقولون عمالكم أعمالكم كذلك نولي بعض الظالمين بعضا وهو انفلتا زمام الدولة وأنت ترى الشر في كل مكان حتى ترى الناس يتكلمون بالكلام الذي لو قدر للسماوات أن تقع على الأرض لو وقعت تسمع المعضة الطويلة التي فيها ذكر إهانات أصحاب النبي فلا يذكر إلا الشيوخ عفن في القلوب والله عفا عفا هؤلاء يولى عليهم عادل راشد بل يولى عليهم من يسومهم سوء العذاب فإن أصحاب النبي هو الإسلام هذا هو تقدير الإسلام في قلبك لا يذكرش من المجلس إلا الشيخ فلان لما ذكرناه ومتحرق للدفع عنه ولا ينبس ببنت شفة زودا عن صحابه ولا تذرف له عين ولا ترجف له بوادر أف لهؤلاء الناس هؤلاء يحكمون حكما رشيدا ولو كانوا يوكلون أصحاب النبي ما وقع منهم هذا توقير الصحابة من توقيره كما قال عليه الصلاة والسلام من أحبهم فبحبه أحبهم فلو كنت تحب نبيك عليه الصلاة والسلام لأظلمت الدنيا لما سمعت اتهام عرض أصحابه حتى لو ذكر الشيوخ بعد ذلك غاب عقلك حتى لا تذكر الكلام الذي قيل فيه لأن قلبك قد هات وعقلك قد اختلف لكنك لك عبد جاحد لا تستحق لا يولي الله عز وجل على الظالمين إلا من جنسه فالمرأة تبتلى من جنس ما هي عليها لهذا ندبنا الشرع إلى تغيير أنفسا أم حسنة لتغيير الحاكم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا طيب ما هو الخلاص ارفع البعض الأول يتغير الثاني لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فقرأ المشهد أصحاب اللحة والمنتسبون إلى العلم حتى يغير ما بحاكمهم فغيروه وآساحوه فجاء الشر دفاقا من كل جانب لا يستطيعون له صد ولا دفعا ورد هذا الذي فعلوه لأنهم لم يحسنوا قراءة كتاب الله عز وجل ولو أحسنوا قراءة لقالوا كما قال العلماء على الحقيقة كالحسن البصل إن الحجاج عقوبة من الله لكم الحجاج يقول الإمام أحمن ذكر الحجاج مرة محمدا فقال المسكين محمد حسن يقول عنه عقوبة من الله وما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم إنما ترد العقوبة بالتوبة فالمرأة لتعلم أن الذي يصيبها من معاصيها فإذا أرأت حسن العشرة فالترجع إلى ربها بالاستغفار والندم وتصلح من شأن نفسها تنصلح لها الحياة كما لو أصلحت الرعية نفسها أصلح الله الراعي وأنت ترى حتى أهل مصر خاصة أهل شره وطمع وشر عظيم أغلب ما يجري على أرض مصر من فساد الاقتصاد انما هو بأيدينا لو قيل مثلا سترتفع الأسعار بعد شهر او بعد شعر سينقفع السولاء ماذا يفعل الناس لا يكن هم أحدهم إلا نفسه يجمع المال اشتري عامة السلع ويخزم حتى يزاق ماء لا عليه أن يجوع الناس وهذا ليس من الإسلام إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم جمعوا ما عندهم ثم اقتسموه بينهم باستوية أنا منهم وهم مني أنا منهم وهم مني لكننا لا نفعل هذا فيقف هذه علامة على سوء الباطل فكيف يمكن لك جشع جبان بخيل هلوع هذا أول الشر أيها الإخوة والحبل جرار وأنتم ترون البلاد والعباد الآن فإذا رجع الناس إلى ربهم وأزالوا معاصيهم مكن الله لهم لكننا إلى اليوم والبلاد تسير إلى الهاوية ومع ذلك لا يرجعون ولا الناس يفيقون لا أحد يريد أن يرجع بالتوبة ولا بالندم ولا حتى الرجوع عن الباطل الذي ظهر حتى للجماد خطوا ولا أتباعهم يفيقون ما ذلك ما قال ابن الخيم أعمى يقود بهيمك ننقاض لشوك البهائد أفتوا بفتاوى أن الشريعة قادمة في صناديق الانتخابات أن الشرع قادم من ميدان التحرير فخرج الناس وجاء شرع النصارى والعلمانيين والشيع فهل انفضى الناس عنهم؟ هل علموا أنهم لا يصلحون أئمة وقادة؟ هل علموا أنهم يصدق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا يصدق فيهم حرفيا هذا الكلام جهلة بالشريعة وبالميراث الثلاثي الموروث باللد للنبي عليه الصلاة والسلام واخرجوا الناس إلى ميادين التحرير وإلى المظاهرات والرقص والغناء ومنوهم بالشرع القادم فنزلوا الناس إلى كل باطل وتركوا دينهم السابق كله رجعوا يحلون ما كانوا يحرمون أحل الانتخابات والمظاهرات والمجالس التشريعية الكفرية والمصادقة مع النصارى والرضوة بالشيع ثم لم يأتي شر وجاء شر مستطيق ومع ذلك ما زالوا يتمسكون بأهدابهم ويذودون عنهم ولا يفيقون ماذا يريد هؤلاء ليس إلا السيف يقع في الأمة عقوبة على مثل هذا وسترون لابد أن يجري هذا الوعى إذا وقع السيف في الأمة لا يرفع إذن أيها الإخوة لا نجاة لنا إلا بفهم هذه الأبواب الأب والزوج والحاكم لهم قداسة إلا في معصية الله عز وجل فبغير ذلك الطاعة المطلقة عليهم فسقهم وفجورهم ولنا أجر طاعتنا وانقيادنا لكن المرأة لا تفعل هذا وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى مثل هذا فهو يقول عن الحاكم الظالم الفاجر اسمع وأضع وانجلد ظهرك واخذ ثم أشار إلى نحو هذا مع المرء يعمد وحدكم فيجنج مرته جلد العبد ثم أعله يضاجعها فأشار إلى أن هذا الجلد لا يصبح علة للطلاق فكما قال اصبري ولو جلدك جلد العبد فإذا جاءت المرأة كما جاء الشيوخ ورسموا لأنفسهم طريق آخر غير طريق النبي ولن يتحملوا الظل ولم يقدروا على الصبر فهادت مرتهم وصالحوا الظل الظل الظل وأين الصبر؟ أين الصبر؟ وماذا أمر النبي عند الظل؟ فرسموا لأنفسهم طريق آخر يتخلصون فيه من الظلم فمضوا فيه فضاع كل شيء وبقي الظلم وغدا تذكرون فلو قالت لا لأبقى مع وجل يجيدني هذا كالبهائم وخرجت يعود آخر أمرها إلى شر مما هي عليه. وترجع بشر حال أو تبقى بلا زوج لتعلم أن نبينا لم يكن يقر الجل إنما كان يرشد إلى طريقة معالجته في الشرع لا يقره هلم الحاكل ولكن يرشد الناس إلى أحسن الطرق لمعالجته سلط عليك بزنبك فاستغفر واصبر إنك إن صبر فكون العاقبة الحميدة لك ولو صبر في وحفظت زوجها وسرة عاشت حياة سعيدة وهنأت وأما إن خالفت هذا وتجرأت عليه لتجرأ الرجل عليها وكانت الحياة كلها شجار وضرب وخصومة وسب وتجريح ولم تجن المرأة من ترك الصبر شيئا وهذا الكلام كله أسوقه أيضا للرجال فمطلوب أيضا من الرجل أن يكون صبورا على المرء وأن يكون ذابال واسع وفي سيرة أسلافنا من القصص العاطر الذي هو كالندا في اليوم الصائف فقد روى <تصفيق> ابن النحاسي عن أبي عثمان الحيني وأبو غثمان كان رجلا زاهدا تقيا وكان يقول من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة فقالت امراته مريم له يوما وقد صادفت منه خلوة يا أبا غثمان أي عملك أرجى عندك فقال لما ترعرعت بالري وأراد أهلي أن يزوجوني كنت أنتنع فجاءتني مرأة يوما وقالت يا أبا غثمان لقد أحبذتك حب من عن النوم والقرار فأسألك بالله أقلب القلوب وأتوسل إليك به أن تتزوجه فقال والدك حي قالت نعم فلان للنجار في نوضع كذا وكذا فلان للخيار في نوضع كذا وكذا قال فرسلت أباها أن يزوجني إياها ففرح وأحضر الشهود ودخلت بها فإذا هي عوراء عرجاء مشوهة الخلق فقلت اللهم لك الحمد على ما قدرت لي طيب هل له أن يرد المرأة له أن يرد لكنه نظر بالباب آخر قال وكان أهلي يلومونني يعني ما هو وجه المصلحة في بقائي عوراء مشوهة الخلق وكانت تحبني حبا شديدا فكنت لا أخرج من البيت ترباء لقلبها وكانت لا تصبر على خروجي فتركت المجلس يعني كان يحضر المجالس ترك المجالس وكلما لامني أهلي زدتها برا وإكراما وكنت على هذا الحال خمس عشرة سنة حتى ماتت وقد كنت أكون معها أحيانا كأنني على الجمر ولا أبدي لها ذلك لأحفظ عليها ما في قلبها مني قال فهذا أرجى عمل عندي إذ حفظت عليها ما في قلبها فانظر إلى سير الكرام كيف يفعلون فمهما دلغت امرأتك في القبح لا تكون كهذه المرض وانظر إلى صبر الكرام والصبر كما قلت مر لكن حسن الرجاء عند الله عز وجل وفي موعود صبر الرجل حتى ذكر صاحب نكة العميان أن رجل تزوج امرأة فأصابها الجدري قبل البناء به حتى أذهب عينها فقال لها الرجل لقد أصابتني علة فضع فبصر فلما جاء وقت البناء قال لها لقد عميد ولم يفتح هذا السر لأحد حتى ماتت صلت المرأة معه هي تصدره حتى لا يرى ما عليها من القبر فنحن لا نطلب مثل هذا ولكن عشر معشار عشيره أن يصبر المرء على مثل هذا ولا يتجرأ بالكلام السيء كان سب وجه المرأة أو يتكلم بالكلام الذي يدل على أنه يبغضها أو لا يستجملها أو يستقبخ شكلها أو نحو هذا من الكلام بل يكون كما قال الله عز وجل وقل عبادي يقول لك هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم فلذي موصي به نفسي وإخواني أن نحفظ ألثنتنا وأن نكف أيدينا عن نسائنا وأن نحسن ما استطعنا مبتغين الأجر عند الله عز وجل وأن الله عز وجل مما مضى فالعبد إذا تاب تاب الله عليه وأوصي النساء أن يلزمنا طاعة الأزواج طاعة مطلقة وما مضى مضى فالله يقبل التوبة ويفتح الباب وأسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم والسلام عليكم ورحمة